الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضى انتفاهه عند انتفاء العلة وما ذكروه فيه صحيح في الجملة وفيه في التفصيل نظر وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين أحدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام إذا التزم فيما يشق فيه الدوام والآخر الخوف من التقصير فيما هو آكد من حق الله وحقوق الخلق أما الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مظنونة وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة. كما أن أصل الحرج منفي عنها لأنه عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه وصار يدخله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع فإن دخل في العمل على شرط الوفاء فإن وفى فحسن بعد الوقوع إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه وإما شاق صبر عليه فلم يوفي النفس حقها من الرفق وسيأتي وإن لم يوفي فكأنه نقض عهد الله وهو شديد فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه بارك الله جيد المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله سيتحدث في هذا الدرس عن ما ذكره سابقا من وجوب الرفق في التكاليف وأن الشريعة الإسلامية المباركة وضعت التكاليف قاصدة بذلك تحقيق العباده الكاملة لله سبحانه وتعالى في سائر الأمور بحيث يستطيع العبد أن يؤدي ما أمره الله عز وجل به في تحقيق التوحيد وإقامة أركان الإسلام وفي التحاكم إلى الشريعة وفي إقامة الحقوق الخاصة والعامة بحيث إذا لقي الله عز وجل لقيه وهو قائم بأمر الله سبحانه وتعالى وهذا هو طريق النجاح كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافه قال أهل التفسير ادخلوا في الإسلام وفي شرائع الإسلام كافتا لا تتركوا شيئا مما أمركم الله به ومما أوجبه الله عليكم إلا قمتم به ولا أمرا مما نهاكم الله عنه إلا انتهيتم عنه فالسلم هنا معنى الإسلام ادخلوا في الإسلام كافه أي في شرايع الإسلام ومن معناها أيضا كما ورد عند داهل التفسير أدخله <تصفيق> أدخله في الإسلام بكافة جوارحكم ظاهرا وباطنا أدخله في الإسلام بكافة جوارحكم ظاهرا وباطنا بحيث لا يدعو الإنسان شيئا من نفسه إلا حكم الشرع عليه لا يدعو الإنسان شيئا من تصرفاته إلا حكم الشرع عليه ومن هذا الباب ما أوجبه الله عز وجل على المكلفين من وجوب التحاكم إلى الشرع في كل شيء كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء قال أهل العلم في شيء هنا نكره تشمل كل شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل فتأمل طبيعة هذه التكاليف إنها شاملة لجميع أحوال العبد بحيث لا يكون هناك حال من أحوال العبد إلا والفرض فيه أن يكون قد أدخله تحت حكم الشرع عبادة لله عز وجل واستقامة على شريعته وتحقيقا لمقاصد الدين هذا كله الذي أمر الله به جعله تحت قاعدة عظيمة يستطيعها الإنسان ولذلك جعل الرفق قاعدة التكاليف وأمر به حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فالرفق في القيام بالتكاليف كما سبق معكم يحقق أمورا أولا الاستمرار على التكاليف، الأمر الثاني إحسان العمل بها إحسان العمل بها هذا الرفق المذكور في هذا الحديث وفي غيره هذا الرفق هل هو حق لله أو حق للعبد؟ هذا السؤال سيجيب عنه الإمام الشاطبي في هذا الموضع ولذلك ذكر هنا أن الأمر بالرفق لتحقيق أمرين الأمر الأول لدرء ما يترتب على ترك الرفق من الانقطاع والترك الأمر الثاني للمحافظة على إقامة التكاليف بدون ان يخل الانسان بها ومن الاخلال بها من الاخلال بها تركها هذا من الاخلال بها والانقطاع عنها هذا من الاخلال بها وكذلك من الاخلال بها تقديم المهم على الاهم تقديم المندوب على الواجب هذا من الاخلال بالتكاليف <تصفيق> لأن الشارع بحكمته قدم الواجب على المندوب فإذا تعلق المكلف بعمل المندوب وأدى به ترك الواجب فهذا إخلال بالتكاريف فترك الرفق قد يؤدي في الوقوع في هذين المحذورين ترك الرفق يؤدي في الوقوع في هذين المحذورين أو في أحدهما وما أشر إليه المصنف هنا من أن الرفق راجع إلى أصل رفع الحرج، راجع إلى أصل رفع الحرج، وهذا الأصل مبثوث في الشريعة يدل عليه قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، إيه نعم اقرأ بارك الله فيك، لكن لقائل إن, أن يقول إن النهيها هنا معلل بالرفق الراجع إلى العامل، كما كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد فقيل له افعل واترك، أي لا تتكلف ما يشق عليك، كما لا تتكلف في الفرائض ما يشق عليك، لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة حتى إذا كان بعض الفرايز يدخل الحرج على المكلف أسقط عنه جملة أو عوض عنه ما لا حرج فيه كذلك النوافل المتكلم المتكلم فيها هنا بارك الله فيه وهذا كله ملاحظة للرفق بالمكلف الحديث المذكور هنا حديث عائشة أخرج البخاري ومسلم قد يتوهم الإنسان أن النهي في الرفق ليس راجعا لحق الله بل هو راجع لحق المكلف إذا كان راجعا لحق المكلف جاز له إسقاطه هذه مسألة مهمة قد يتوهم بعض الناس أن الرفق المأمور به في الأحاديث راجع إلى حق المكلف يعني لاختياره اختياره شاء رفق بنفسه وإن شاء لم يرفق بها فإذا كان حقا للمكلف على هذا يظن أنه يجوز له إسقاطه فيقول هذه نفسي وأنا سأحملها وإن حملتها ما لا تطيق فهذا اختياري وإذا قلنا أنه راجع إلى حق الله لا يجوز له التفريط فيه لا يجوز له أن يهضم نفسه حقها الظاهر في الأحاديث كما سبق الظاهر في الأحاديث كما سبق النهي عن هضم الإنسان لنفسه فحين يظهر فيه معنى حق الله فقد يفهم الإنسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصار رحمة لهم أي إشفاقا عليهم فكانه حق لهم لكن الصواب أنه حق الملاحظ فيه مصلحة المكلف كما ورد في الحديث رحمة لهم وهو مبني على أنه حق لله لا يجوز المكلف أن يسقطه لا يجوز المكلف أن يسقطه فإذا قلت ما الدليل ترجع إلى الأدلة السابقة الذي ورد فيها النهي عن الحرج والنهي عن تحميل المكلف نفسه ما لا يطيق الشريعة الإسلامية لاحظت هذا في جميع المكلفين ولذلك شار المصنف هنا أن التكاليف موضوعة على وزان واحد يتناسب، تتناسب مع عموم الخلق بحيث يشترك في إقامتها القوي والضعيف والحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة. هذا هذا المقدار أو هذا الحد وضعت الشريعة لملاحظته. بقي السؤال لو أن بعض الشروط والواجبات تدخل الحرج على الإنسان بحيث لا يستطيع أن يطبقها، فما الحكم؟ ماذا قال المصنف هنا؟ إما تسقط عنه أو يعوض عنها بغيره. أي هو ذكر حالات لتشمل كثير من الفروع الفقهية. إما أن تسقط عنه مثل لو أنه عجز عن الحج. بنفسه وليس عنده مال يستطيع أن ينيب عنه فعجز عن الحج بنفسه فهو غير مستطيع وليس عنده مال فهو ليس مستطيع لا بنفسه ولا بماله لو مات على ذلك هل يأثم؟ لا يكون آثما لا يكون آثمة. والشريعة رفعت عنه الحرج في ذلك مراع مراعاة لأي قاعدة مراعاة لما نحن فيه وهو مراحظة الرفق إذ لو كلف ما لا يطيق لكان ذلك منافيا لوضع الشريعة التي راعت الرفق بالمكلف فمن الرفق به إذا لم يستطع الحج بنفسه ولم يستطع الحج بماله أسقطت الشريعة عنه هذا لو مات وهو لم يحج لا يؤاخذ على ذلك هذا من المراعاة أصل الرفق في التكاليف وأصل رفع الحرج لا يكلف الله نفسه إلا وسعى الأمر الثاني من مثاله قال أو عوض عنه ما لا حرج فيه مثاله إنسان لم يستطع استعمال الماء لم لم يستطع استعمال الماء لعدم تمكنه منه ولو كلفته باستعماله احتاج مثلا لكي يتوضى أن يسير مسافة بعيدة حتى يبحث عن الماء فهذا فيه حرج ومشقة عليه فلنتقل معه إلى أي شيء إلى التهم فانتقلنا هنا إلى عوض. رفع للحرج رافعا للحرج، <تصفيق> قد يستطيع أن يبحث عن الماء مثلا في عشرة كيلو، لكن لا لا يكلف أن يبحث عن الماء في هذه المسافة، وحتى وإن كان في وقت الصلاة ما يكلف أن يبحث عن أن يمشي هذه المسافة البعيدة مثلا حتى يبحث عن الماء، حتى يصيبه الحرج من شدة المشي، وإنما ينتقل عنه إلى عوض آخر، هذا مراعاة لهذا الأصل. مراعاة لهذا الأصل فهو حق لله من هذا الاعتبار وفي مصلحة المكلف وهو حق لله مثال ما يسقط بالجملة لو أن إنسان محروق أصابه الحريق فلا هو يستطيع استعمال الماء ولا هو يستطيع استعمال التراب هذا حكمه كما يسميه الفقهاء فاقد الطهورين لا يستطيع استعمال الماء لأنه يضره بسبب ما معه من الحروق ولا يستطيع استعمال التراب فهذا يسقط عنه هذا ويسقط عنه هذا ويصلي على حاله ويصلي على حاله وإن كان بغير طهور <تصفيق> هذا كله من المراعاة الرفق في التكاليف إذا لو كلف والحالة هذه استعمال الماء أو استعمال التراب لضره بسبب حروقه وهذا الضرر يتعدى يتعدى فيصيبه الحرج الذين نفاه الله عز وجل ومن هنا رفع عنه وجوب استعمال الماء كما رفع عنه وجوب استعمال التراب في التيمور كل ذلك مراعاة لرفع الحرج وهذا كثير في أحكام الشريعة، وعليه تقوم كثير من المسائل، الفتياء المفتون يلاحظون هذا العصر في ما يفتون فيه، أي نعم، فهو في الحقيقة الرفق حق لله وفيه مصلحة للعبد، وكون فيه مصلحة للعبد. لا يجوز له أن يقول أنا لا أريد أن هذه المصلحة وأتنازل عن الرفق بنفسي فأخضمها ويحمل نفسه ما لا يطيق فإن صنع في ذلك فقد فوت حق الله في الرفق يكون أضر بنفسه أضر بنفسه وعص الله سبحانه وتعالى إينا. وإذا روعي أحظ النفس فقد صار الأمر في ليغالي للعامل فله أن لا يمكنها من حظها وأن يستعملها فيما قد يشق عليه بالدوام بناء على القاعدة المؤصلة في وصول الموافقات في إسقاط الحظوظ فلا يكون إذن منهيا على ذلك التقدير فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب كذلك جاء النهي حفظا على حظوظ النفس فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إلى أصل الند نعم هذا إشكال وسيجيب عنه قد يتوهم الناظر كما قال الإمام الشاطبي هنا أن هذا الرفق بنفسه حق له مثل أن يكون هناك لإنسان آخر عليك مال أو دم فهذا حق لك فهذا حق لك ويجوز لك باتفاق أن تتنازل عنه يجوز لك أن تعفو عن ذلك والعفو أفضل فقد يأتي إنسان فيقيس على ذلك فيقول الرفق بنفسي حق لي فكما يجوز لي أن أتنازل عن الحقوق التي لي للآخرين فكذلك يجوز أن أتنازل عن هذا الحق الذي هو لنفسي ولا أرفق ولا أرفق بها هذا القياس فاسد كما سيأتي وسيجيب المصنف رحمه الله على ذلك لأن الرفق بالنفس حق لله المحافظة على النفس والرفق بها حق لله ليس إلى خيرة المكلف بحيث أنك تسقطه إن شئت أو تحافظ عليه إن شئت ليس مثل الحقوق المالية التي لك فإنه يجوز لك أن تطالب بها ويجوز لك أن تتنازل عنها لأن الحق المالي ما أذول لك أنت إن شئت أن تطالب به وإن شئت أن تتنازل عنه لك الحق حق الرفق بالنفس هذا ليس ما أذون لك في التنازل عنه وعدم اعتباره وسيأتي جواب المصنف على ذلك اقرأ الجواب والجواب أن حضوظ النفس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد وقد يقال إنه من حقوق العباد فلا ينهض ما قلتم إذ ليس للمكلف خيرة فيه فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلم بالرفق بنفسه ودل على ذلك قوله عليه السلام إن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله فأعطي كل ذي حق حقه ثم جعل ذلك حقا من الحقوق ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما لاحظون بارك الله فيك هذا الدليل واضح قال فأعطي كل ذي حق حقه وهذا وارد في ملاحظة الرفق في عامة التكاليف وملاحظة الرفق بالنفس فأنتم أمور أن تعطي النفس حقها فأعطي كل ذي حق حقه أما بالنسبة للحقوق المالية التي لك عند الآخرين ففيها نص آخر وكذلك إذا كان الإنسان دم في القصاص أو نحوه لأن العفو في ذلك أفضل ومأدون لك فيه بقول الله تعالى وإن تعفوا أقربوا للتقوى لكن ما قال هنا وإن تهدروا حق النفس مثلا فهو لكم أو أنتم مخيرون فيه أو أقربوا للتقوى لا فهذا الفرق بين الأمرين حتى لا يقيس الإنسان التنازل في الحق المالي أو في حق أو في مسائل الدماء التنازل فيها قال مطلوب فهذا حقه من الحقوق لا تقيس به ما يتعلق بحق النفس من حيث الرفق بها لأن القياس عينا إذن مخالف مخالف للنص أي نعم ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه ولا قطع طرف ولا قطع طرف من أطرافه ولا إلامه بشيء من الآلام ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر هذا دليل آخر <تصفيق> دليل آخر يؤكد ما سبق حتى لا يظن الإنسان أن الرفق خاص به له أن يتنازل عنه ويهضم نفسه الدليل الذي ذكره المصنف هنا أنه لا يحل الإنسان باتفاق أن يضر بنفسه ولا أن يحل دم نفسه ولا أن يحل طرفا من أطرافه ولا أن يؤلمها بما هو محرم شرعا ونحو ذلك نعم وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته فليس ذلك على الإطلاق إذ قد تبين في الوصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله والدليل على ذلك فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي, لم يقع النهي فيها علي فيه علينا بل كنا نخير فيه ابتداءً وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإنه لو كان لخيرة المكلف محظنا لجاز للناذر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء. لناذر العبادة. إيه نعم. لناظر للن للناظر العبادة أن يتركها متى شاء. لجاز لناظر العبادة. لنا... لجاز لناظر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء. وقد اتفق الأمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما أشبه مجراه وأيضاً فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إليه الإيمان وزينه في قلوبنا ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه ولا يكون هذا مع شرعية المش مع شرعية المشقات وإذا كان لقال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب كان مكروهاً لأنه على خلاف وضع الشريعة فلم ينبغي أن يدخل فيه على ذلك الوجه هذا الدليل الأخير الذي يؤكد المصنف رحمه الله أن الرفق هو حق لله انتهى ليذكر هذا الدليل وهو أن الرفق وإدخال المشقة والحرج والانقطاع في الدين هذا منافل لتزيين الإيمان, منافل لتزيين الإيمان. لأن معنى تزيين الإيمان هو أن يكون محببا للنفس ولذلك الإنسان إذا شعر أن التكاليف والعبادات والأعمال محببة إلى نفسه، فهذا طريقه للزياد في الإيمان. وإن شعر أنه يستثقلها، فهذا ينبغي أن يعالج نفسه. ينبغي أن يعالج نفسه، لأن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واستثقاله أو دخول المشقة فيه طريق إلى نقصه، طريق إلى نقصه. والتحبب فيه وبهور زينة الإيمان على الإنسان وراحته بذلك ونشاطه بذلك دليل على على زيادته دليل على زيادته فهو يستدل بهذه الآية بما ذكر في سورة الحجرات بما قصد إليه هنا وهو أن تحبيب الإيمان وتعلق النفس به وزيادته هذا لا يكون مع المشقة والكلف واليغال في الأعمال على نحو من التكلف المدوم وكلما كان الإنسان أنشط في عبادته وأقوى في عبادته وفرح بها فإن ذلك مجال لزيادة الإيمان وقوة الإيمان. ويضاد ذلك كما ذكر هنا أنه يدخل في التكاليف على نحو من الكلل والكراهية فإن هذا يؤدي إلى انقطاع ويؤدي إلى نقص إلى نقص الإيمان أما قوله بخلاف وضع الشريعة فهذا قصده يعني وضع الشريعة وضع الله هذه الشريعة لتزيد إذا عمل بها الإنسان يزيد إيمانه ويزيد تقواه ويقوى دينه ترتفع درجته يزداد قوة في العمل بالتكاليف يقطع هذه الرحلة القصيرة وهو عابد لله عز وجل ينفع نفسه ينفع الخلق يسعى في تحقيق أمر الشارع يستقبل الآخرة وهو على خير وإيمان ويقين وزيادة أعمال يكون نفعه لا يكون نفعه خاصا بنفسه بل يكون متعديا إلى غيره يعني يحقق المقاصد التي ذكرها الله عز وجل وشرع من أجل هذه الشريعة السمحة فهذا كله باب لزيادة الإيمان وباب لارتفاع الأجر والقدر عند الله سبحانه وتعالى أينان وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه وصول الأدلة ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل، فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب، لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وإذا صار واجب الترك، فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به؟ إذا صار واجبة، <تصفيق> إذا صار واجب الترك. فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبداً لله به بل هو متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة لأن دليل الندب عتيد ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى هذا التعبد مانع من العمل به وهو حضور الواجب فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر ما فيه وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب لاحظ لا هنا انتقل إلى الثاني وهو تزاحم الحقوق على المكلف تزاحم الحقوق على المكلف إذا تزاحمت عليه الحقوق فماذا يصنع قال يقدم الأهم فالأهم يعني إنسان تزاحم عليه حقان الحق الأول أداء صلاة الجماعة والحق الثاني إنقاذ غريق أو إغاثة مستغيث فهو إن صلى في جماعة فوت إقامة الأمر الثاني وإن ذهب يغيث هذا الإنسان ويرفع عنه الضرر في بدنه فإنه ستفوت صلاة الجماعة فأيهما يقدم؟ فهذا حقان فيقدم الأهم لأن ترك صلاة الجماعة مرة واحدة لهذا السبب لا يضر ولا تتخلف به مقصده ولا عفوا ولا تتخلف به يتخلف به مقصد من مقاصد الشارع لأنه لم يتركها عمدا ولم يتركها تهاونا وإنما تركها لأمر هو أوجب منها وهو رفع الضرر عن هذا الغريق مثلا أو المستغيث هذا معنى تزاحم الحقوق هذا معنى تزاحم الحقوق الأمر الثاني لا يكون الأمران في مرتبة واحدة بل يكون أحدهما أعلى والآخر أدنى مثاله الواجب والمندوب الواجب والمندوب كما لو تشاغل الإنسان عن صلاة الجماعة بأمر مندوب بأمر مندوب مثلا تشاغل عن صلاة الجماعة مثلا بالصدقة أو تشاغل عن صلاة الجماعة مثلا بالسنة الراتبة مثلا ظل يتنفل في بيته وترك صلاة الجماعة وصلى صلاة الجماعة في بيته فإننا نقول هنا أنه قدم المندوب وأخر الواجب لأن صلاة الجماعة واجبة فهذا معنى تقديم المندوب وتأخير الواجب وقس في ذلك على قس على هذه المسألة أمثالها من من المسائل فهنا إذا تعارض الواجب والمندوب يقدم أي شيء يقدم الواجب مثال مما يتساهل الناس فيه لو أن الإنسان دخل المسجد فهو قيمة الصلاة كما هو في كما يكثر هذا في صلاة الفجر، فتجد كثير من العامة ينشغل بصلاة السنة، فهذا لا شك أنه ازدحم عليه الوقت، فإما أن يصلي يدرك الجماعة، وإما أن ينشغل عند نفسه بصلاة السنة معناه لا تلزمه هي ندب ولها حكم خاص في هذا الموضع لها حكم خاص. في هذا الموضع بحيث أنها تنتقل من الندبي إلى غيره تنتقل من كونها مندوبة إلى حكم آخر ومع ذلك فالمكلف الفرض فيه حتى لو كانت مندوبة ماذا يصنع؟ يدعها ثم يدرك الصلاة مع الجماعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا فلا صلاة إلا المكتوبة. فتزاحم الحقوق في المكلف كثيرة جدا، والمكلف يعرف هذا من نفسه وإلا هذا لمجرد المثال تزاحم الحقوق كثيرة جدا، فإذا تزاحمت الحقوق على المكلف ينبغي أن يلاحظ أن يقدم على أهم على المهم في نظر من. لنظر الشرع وأن يقدم الواجب على المندوب، وهذا أمر مسلم هذا أمر مسلم عند أهل العلم واضح جدا ولا يخل به إلا من جهل مقاصد الشريعة يعني الإنسان الآن مكلف بالعمل بالأحكام الشرعية ومكلف وهو يعمل بالأحكام الشرعية أن يلاحظ مقاصد الشريعة في نفسه وفي غيره في نفسه وفي غيره. سينتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي هذا المندوب الذي هو في أصله مندوب. هل يبقى عند تزاحم الحقوق على الندب أو يتغير حكمه؟ يعني مثاله صلاة النافلة صلاة ركعتي الفجر مندوب إليها سنة مؤكدة. ففي حال التزاحم أي إذا أقيمت الصلاة في هذه في هذه اللحظة بالذات نقول عنها أنها مندوبة وإلا تنتقل من حكم الندب إلى حكم آخر فضل. تصبح واجبة الترك تصبح واجبة الترك ولك أن تقول تصبح منهيا عنها هذا معنى واجبة الترك يعني تنتقل من كونها مندوبة إلى كونه منهي عنها وهذا الذي دل عليه الحديث هذا الذي دل عليه الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة هذا نهي فهنا هذا في معنى النهي فلا يصلي الإنسان هنا إلا المكتوبة فلو أنه ظن أنه ظن عند نفسه أنه يتنفل بالركعتين لكان الجواب أن نقول هو الآن لا يعمل ندبا لا يعمل أمرا مندوبا إليه هو يعمل أمر عند الفقهاء إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها فهو منهي عنه كما ورد في الحديث فلاحظ هنا كيف انتقل الحكم مع كونه في أصله ندب انتقل وتغير حكمه بسبب ماذا بسبب أن الوقت ضاق عنه وإلا لو جاء هذا الإنسان قبل إقامة الصلاة بثلاث دقائق أو بخمس دقائق يبقى في حكم الندب أو إلا لا لا حطم المسألة هذه يا أخوان يبقى في حكم الندب لكن لما ضاق عليه الوقت لم يبق إلا دقيقة واحدة مثلا فإذا قال الله أكبر ليصلي الركعتين، فإذا به مثلا في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ثم يتبعها الركوع بعد ذلك ثم يسمع إقامة المؤذن يقيم للصلاة لصلاة الفجر فإنه يلزمه أن يخرج من هذه الصلاة فلما ضاق الوقت فلم يكن الوقت يتسع إلا للفريضة فإنه حينئذ انتقل هذا الأمر الذي هو في أصله مندوب، لو اتسع الوقت له لبقي على أصله من الندب، فلما ضاق الوقت عليه انتقل من الندب إلى الكراهى، ولذلك الصحيح في كلام هذا العلم أنه يجب عليه أن يخرج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة من هيء عن الصلاة حال إقامتي المكتوبة. نعم اقرأ كلام المصنف بارك الله وبقي النظر في المندوب هل وقع موقعه من الندب أم لا فإن قلنا إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا على وجه ما وفيه أيضا ما فيه فأنت ترى ما في التزام النوافذ على كل تقدير من الإخلال بالأمور الواجبة ومن هنا يصبح تركه فرضا إذا كان مؤديا للحرج لعل العبارة هنا وإن قلنا إنه غير واجب شرعا لأنه قال إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سبب للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب وإن قلنا إنه واجب شرعا بعد من انتهاضي سبب للثواب لعل صحة العبارة والله أعلم وإن قلنا أنه غير واجب شرعا وهو كذلك بل لا يقال أيضا أنه غير واجب والمندوب غير واجب من حيث الأصل كما هو معلوم لكن في مثل هذه الحالة الذي يتعارض بها مع الواجب ينتقل من أصل كونه مندوبا ليصبح واجب الترك فلعل العبارة وينقلنا أنه واجب الترك شرعا مثلا أو قريب من هذا هي نعم وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما إذ كان الالتزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة وكذلك الالتزام وصيام النهار هذا مثال آخر لتعارض المندوب على الواجب هنا ومثله لو ومثله،, ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف أو القيام على إغاثة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك هذا مثال آخر على تقديم المندوب على الواجب والمقصود أن يتضايق يضيق بهم الوقت ويحدث فيه تزاحم على المكلف بحيث هو يكون إما أن يقيم المندوب وإما أن يقيم الواجب لو أمكنه الجمع بينهما اتسع الوقت لهما فهذه ليست من مسألة التعارض هنا ليست من مسألة التعارض نعم. ويجري مجراه وإن لم يكن في رتبته أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدني أو نهكي قواه حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو أداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه هذا أيضا مثال ثالث أن يلتزم الإنسان المندوب التزاما يشق عليه حتى يؤدي به إلى ترك الواجب مثل يؤدي به إلى ترك طلب العلم يؤدي به إلى الإخلال في ولذلك كرر المصنف هنا الحديث السابق في الصحيح فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما هذا مشروع من حيث الأصل كما هو معلوم لكن أيضا باعتبار أنه مندوب فإن النبي ألمح بالشرط الآخر وبينه وهو أنه لا يقدمه على الواجب ولا يضره في القيام بالواجبات. ومن الواجبات الثبات في الجهاد فقال ولا يفر إذا لاقى يعني لو أردت أن تشرح هذه العبارة قلت ولا يؤدي به القيام بهذه المندوبات إلى ترك الواجبات إيه نعم وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخير ما جاء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأصبح فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه. هذا الحديث خرجوا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا مثال خامس يعني هذا الآن تدريبات على مسائل فخية كثيرة وأنتم تعلمون أن المسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر فين قوي على الصيام صام وإن ضعف عنه فالفطر أولى به ولذلك دلت الأحاديث على هذا المعنى فالمصنفون ساق هذا الحديث الذي فيه معنى زائد ما هو المعنى الزائد في حديث بيسعيد هنا؟ الإلزام بالصيام الإلزام بالفطر الإلزام بالفطر ينافي التخير وإلا لا ينافي التخير والأصل دلالة الأحاديث على أن المسافر مخير فإن قوي على الصيام صام وإن ضعف يفطر لكن لو صام لا حرج عليه إذا لم يضر به حديث أبي سعيد فيه على طريقة العلم ما يسمونه بتحقيق المناط، بتحقيق المناط الخاص، تحقيق المناط الخاص يعني دراسة الحالة التي أمامك، دراسة الحالة التي أمامك، ما هي الحالة التي أمامكم هنا؟ حالة الجهاد يقوم نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في رمضان، وهم صائمون، هذه الحالة التي أمامك حالة خاصة. يعني لو كنت معهم قلت هذا وهذا وهذا وهؤلاء الناس الذين أمامي هم في حالة جهاد الآن وهم صائمون وسيضعفون على الجهاد كل هذا أمر قد ظهر لك وبال أما أنهم في سفر فمعلوم ظاهر وأما أنك تعرفهم بأعيانهم فهم هؤلاء وأما أنك يثبت عندك بقراء أنهم سيضعفون في الجهاد بسبب الصيام ومشقة السفر وما سيقبلون عليه من القتال فهذا أمر ظاهر فأنت إذن أمام حالة خاصة فأنت إذن أمام حالة خاصة معينة يعني سيؤدي فيها العمل بالمندوب على إضعاف العمل بالواجب لاحظ هنا ما سيؤدي إلى ترك الواجب هل سيتركون الجهات؟ لن يؤدي إلى ترك الواجب لكن يؤدي إلى إضعاف العمل بالواجب فكيف لو أدى إلى ترك الواجب؟ لاحظتم المثال الآن؟ سيؤدي إلى إضعاف العمل بالواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ تدرج بهم في النهي حتى ألزمهم ألزمهم بأي شيء؟ بالفطر فلا تأخذ من هذه الحالة حكما عاما بالنسبة للمسافر وإنما هذه خاصة بمن يؤدي به الفطر بمن يؤدي به الصيام إلى الضعف عن إقامة الواجب وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقات العدو وعمل الجهاد فصيام النفل أولى بهذا الحكم وعن جابر أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر يعني أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان إلى إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحد مع وجود الرخصة فالرخصة إذا مطلوبة في مثله فالرخصة إذا مطلوبة في مثله بحيث تصير به أكدا من الواجب من أداء الواجب فما ليس بواجب في أصله أو لا إذا كان الحديث السابق حديث أبي سعيد الخضر في صيام رمضان الذي هو الفرض يعني كأنه تقابل واجب بواجب، لكن حتى صيام الفرض بالنسبة للسفر ينتقل من كونه فرض ليصبح مندوب إلى المكلف إن قوي عليه ومخير إن لم لم يقوى، إيه نعم. لكن لو صامه وهو يقدر عليه يحل محل الواجب، يحل محل يعني يكون أداء عن صيام رمضان، إيه نعم. فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حدة على حده على حده يعني على شرطه هذه النتيجة طبعا المصنف كرر فيها وأبدأ وعاد ليدلل عليها بأدلة كثيرة جدة في مواضع كثيرة وكل ما يمكن أن يرد عليها من إشكال في ذهن المكلف أورده رحمه الله وأجاب عنه ولعلنا في هذا الدرس كم بقى من الوقت سبع نكتفي بهذا لأن الإشكال الثاني فيه جواب طويل سيعرضه المصنف فنؤخره بمشيئة الله إلى الأسبوع القادم هذا السائل يقول بعد السلام يقول أشكال علي يقول أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك الحديث هل هذا في المشقة المقدور عليها أو غير المقدور عليها؟ هذا المقصود في المشقة المقدور عليها في المشقة المقدور عليها يعني الإنسان إذا تعب وهو يقيم التكاليف فإن له في ذلك أجرا لكن السؤال هل له أن يقصد إلى طلب المشقة؟ لا يجوز له أن يقصد إليها لكن إذا عرضت له في التكاليف فإنه يثاب عليها فإنه يثاب عليها أي نعم. يعني إنسان مثلا لو ركب إلى الحج فإنه في سفر ويجد مشقة فهو أجور على ما يلقاه في طريقه لكن لو تكلف لزيادة المشقة فقال لا أحج إلا ما شيئا مثلا فإنه لا يجوز له أن يقصد إلى زيادة المشقة على نفسه يقول ما الفرق بين التحريم بالعوارض وتحريم الوسائل والمقاصد الوسيلة إلى المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة ووسيلة المندوب مندوبة لكن التحريم بالعوارض يعني ما يظهر لي فهم السؤال هذا يش يقصد به السائل التحريم بالعوارض يقول هنا مسألة مالية خاصة قد يقول قائل أنا أتعامل بالربا وهو حق المالي خاص ويبني على هذا القياس كيف يكون رد على هذه الشباة أرد على هذه الشبهة أن تحريم الربا حق لله، تحريم الربا حفاظا على المجتمع من أن يصير المال دولة بين الأغنياء، ولما ولما في الربا كما هو معلوم من أكل أموال الناس بالباطل، فتحريم الربا هو لحق الفرد ولحق المجتمع، أي نعم. فكون الإنسان يقبل بالربا هذا لا يجعل الربا حلالا ولا يجعل تصرفه في ذلك صحيحا هنا يقول كيف يتم للمصلي قطع صلاة السنة عند إقامة الصلاة يخرج منها ولا يحتاج إلى تسليم يخرج منها يخرج منها ويصلي مع الجماعة يعني يدعها ويصلي مع الجماعة. عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكرتم أن من تزاحمت عليه الحقوق يقدم الواجب على المندوب فكيف بمن يقدم المكروهة والمحرم على الواجب هذا الكلام ليس في هذا هذا فسق والعياذ بالله هذا من أسباب الفسق أسباب الفسوق أي نعم لأن ترك الواجب فسق ومطالعة المحرمات والعمل بها متابعة المحرمات والعمل بها فسق آخر يقول حديث أبي سعيد الخضري هل هو في تحقيق المناطق أم تقصد حادثة عين على يثال عبارات متشابهة يعني أن النبي نظر في حالهم فألزمهم أن النبي نظر في حالهم في هذه الحادثة فألزمهم لكن يحمل عليها غيرها لأن الحوادث إذا تشابهت صار الحكم فيها واحد إذا كان المسلمين في جهاد وهم صائمون صيام الفرض فإنهم ينتقلون منه إلى الإفطار لكي يقوى في الجهاد في سبيل الله عز وجل هكذا السنة يقول نحن في نحن إدارة مدرسية نجتمع من بعد صلاة المغرب إلى الساعة العاشرة مساء وتدركنا صلاة العشاء فنؤخرها أنا ما بعد انتهاء الاجتماع ونصلي يا جماعة الأصل أن تصلي الصلاة حيث نادى بها فإن لم تتمكن من ذلك لبعد ذلك وتريد وتصلي في مكانك فالأصل في كل صلاة أن تصليها في أول وقتها وأما صلاة العشاء فالسنة فيها التأخير إذا لم يخف فوات الجماعة أما إذا كان المسجد قريم منك فلا تقول أؤخرها بل تصلي مع الناس في أول الوقت لكن لو كنت مثلا في مكان بعيد عن المسجد ومعك أناس أو في مثل السؤال يكون المدرسة هذه ما بجوارها مسجد فهنا لو أرادوا تأخير الصلاة ليصلواها جماعة بعد ذلك فهذا أيضا لا بأس به لأن تأخير بشرط أن يعني يقعوا في محذوره وترك الجماعة في المسجد إذا لم يتمكنوا من صلاة الجماعة في المسجد فإن التأخير حينئذ أفضل يقول هنا هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر خاص بأيام البيض هذا الذي ورد في فضل صيام أيام البيض لكن لا يمنع أن يصوم الإنسان أي أيام الشهر شاء أن يصوم ثلاثة أيام إذا لم يتيسر له صيام أيام البيض صلى عفوا صام من أول الشهر أو آخره يقول إذا مات الزوجة هل الزوجة أن تأخذ المؤخر من مهرها المشروط بالطلاق وهل لو مات الزوجة أن يكون لأبنايا حق في أن يرثوا مؤخر أمهم على ما يتعلق بمهر الزوجة المؤخر فإنه واجب في ذمة الزوج. متى ما طالبت به وجب دفعه إليها أما إذا ماتت فهذا الحق ينتقل إلى من لا يظهر للجواب على هذه المسألة لأنها إذا طالبت به إذا طالبت به فإنه يجب دفعه إليها أما إذا لم تطالب به وماتت على هذا الحال فهذه مسألة تحتاج إلى تأمل ليس عندي فيها شيء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين